الحاجات اللي اللي بشوفها خصوصاً في في بلدتنا هنا التجمعات الجميلة اللي بدت توصل لتميّز بشريات. خص رأي الناس ما ما عاش ليها حدود يعني آخر بلد شوفتها السنة الفاتحة كان في ألفين وثمانمائة شخص أقام ما شاء الله. خص رأي الناس مصدات إن في حاجة ممكن واحد يبدأ يتعامل فيها. طبعاً هذا الصبح كنت تلفزيون وبكلم الحيطه النهاردة على قلب وكلم بناء مين؟ هنكلم في حاجة رصيفة جداً. ازاي ممكن الانسان يقدر فعلاً بتعمين ده هنسموه شي حاج مزعجش كله او هنعمل حاجات النهاردة بسيطة كنتل ازاي ممكن واحد يقدر يغير يغاية ببرمجة بقال وعندها سنين من يمت ولد حتى من الايام بطن القوم متخيل ممكن حتى بغاية برمجة دي ازاي ممكن تغاية اعتقادات سلبية الى الاعتقادات الجيبية وفي الحال مجرد هارد بيت إذا لم تغير سلوك سلبي، لسلوك إيجابي وسرعة جداً. الكلام ذا أصبح كلام سهل. زي زمان كلام خطير، الواحد عنده 35 وثلاثين سنة وعنده سلوك سلبي زي في ساعة المخ أسرع من سرعة الطوب. وأن الحاجة في الاستمرار بهذا كلام في أصلاً في الأول للناس. نسمع ليش قبل كده، ما شوفنيش قبل كذا حتى؟ هم طبعاً بيتسمعوني دوائك بيتسمعني بالعقلين العقل الواعي والعقل اللاواعي والسنادب نتكلم أكثر في العقل الوحياني يعني غير تلدن. العقل الواعي لا يستطيع استيعاب اكتر من سبع معلومات زائد او ناس معلوم هم كده بس والعقل الواعي يستطيع استيعاب اثنين مليار معلومة في السنة الواحدة من دخلت هنا العقل الواعي اكتشف كل شيء وبالتفصيل لكن العقل الواعي ما مقدرش يركز اغلق على حاجة واحدة فقط في وقت بعينه وده اكتشاف خطير على فترة يعني انا ضمن ابحاثي المخ العقل يشتغل ازاي؟ عشان كده دراساتي اللي كانت في زمان عملت اكتر من يعني اكتر من سبع تلاف كتاب كلها حوالين ازاي المخ يشتغل ازاي العقل يشتغل ازاي انسان يكون صبور وزي واحد تاني عنده خطب خطير وبسرعة جدا ازاي ممكن يكونوا اصدقاء بقى سنين وبعدين حالة واحدة تحصل وبعدين بوصل الى الدمش عايزين بعضا بعد كده ازاي الناس بتتجوز و يخشي دورة في منتهى الجمال و الإنجزاب و حاجة آخر حلاوة بعدها بشهر يتولوا بعض مش سموه شهر العسل مش حطونا أساتف في برمجة لما شهر العسل بلقتي بس مع مثلا شباب يقول ايه انا اتجوزت ثلاث ديال ما كانوا ناشي الشهر واحد تقولوا ثلاث بقت سرع انا جوز خمس دقائق بل حيث تتعميني ايه؟ شتمتوا و خرقتي؟ مش بقدي إيه؟, ايه؟ في الناس لان كل واحد مثلا نحن نتحدث عن علاقات ولا كل واحد عنده برمجه مختلفة اعتقادات مختلفة قيم مختلفة ادراك للأشياء مختلف معنى للأشياء مختلف كما تعرفت من يومة ولد عندكش اي معنى للعالم وبعدين بدأت تدخل لغة من الاب والام اللغة دي ادتلك معنى بوها قيم بوها اعتقاداتك بوها شعورك وحاسيسك بوها ادراكك للأشياء لما تدرك حاجة يتقابل العالم بهذا الإدراك فتخيل مختلفة اعتقدات مختلفة برمجة مختلفة إدراك مختلف، معنى الأشياء لغة وبعدين واحد يقول لك أنا هروح هتجوز لغة كانيا ما عنديش فكرة إطلاقا عن اللغة دي وكمان معيش قاموس والاثنين كل واحد يوم شايل عربية وراه يعرف الكانيون مليان كلاكية من يوم ما تولد والتاني مع نفسه كلاكية أنا حد تانية ويقول له إيه وراكتا وما تخافش ما تخافش يستنى وبعدها ما في الشهر واللتين يبدأوا حطفوا بعض وطوب القيم بتطلع هاي حاجة ممكن تقولها وطالما الشخص تركز عليها خلاص المخ بيبني على اخر تجربة الكلام ده من ساعة ما جيت خصوصا في الزيارة دي بالذات واجهت بنظر ناس لنا شفت الافات من الناس وفي جوليتي دي شفت الافات من الناس يمكن تتعدى 12000 شخص ضايد الوقت وانا انا بحضر الناس خد بالك لان العقل الواعي بيبني على اخر ت آخر تجربة يعني أنت مثلا لو أقول لك فكر فكر في صوب عينك الشمال ما فكرتش في أي غل مورت لك بقى شو مزبوط بعدين فكر في اليمين فكرت فيها فكر في اللي جنبك فكرت فيها يلا مورت لك فكر في اللي فكر في ذا الشمال فكر في ذا اليمين فكر في نخير عارفين الخشم اللي فوق ده في خشم فوق الخشم اللي تحت فكر فيها عمل الزاج كل ما لك على حاجة تركز عليها وتنسى اللي قبلها لان هو المخ كده المخ لازم العقل الوعي بيروح لحاجة واحدة فقط في وقت بعينه فتخيل لما حد يكون تعباً نفسيا دي حصلوا بيفكر على اخر حاجة هي التعب النفسي ومعليه المخ يبنيه عليها يبني عليها يبني عليها للدرجة ان تصبح عادة بعد كده ومعليه يتصرف ومعليه لما حد يقول لي انا غضان من هذا الشخص اقول له هل هو هذا الشخص اللي استفد لك الغضب؟ ولا انت جواك؟ صديقك القديم الاسم الغضب اللي انت تعلمته من زمان فمش الشخص ولا الشيء ولا البلد ولا المكان ولا الزمان هو اللي قواك هو اللي هيخضر في كل حتة حصلكم السؤال تعافوا حد ساب وظيفة ساب نساً بروحوا لي واحد يقول لي كلام دا ساب وظيفة بحلها بسبب واحد ممكن تحصل ممكن حد يستقيل بسبب شخص واحد ممكن تحصل وبعدين يروح وظيفة تان هنا يلاقي التان زي مستنين هناك. انت جيت المستنين هي المشكلة مش بالشخص المشكلة ان انت خدت نفسك جروحة الوظيفة الجليلة المشكلة فده مش اللي هناك اللي هناك ده مجرد مؤثر خارجي فقط بدل ما تهرب اتعلم ازاي تتعامل مع الشخصيات دي هيبقى اسهل لما حد يقولي انا متجهد من الوظيفة دي ولازم امشي منها ايه رأيك؟ انا ما تيش لناس اراه انا بوسع الافاق دلوقتي انت لما تمشي من الوظيفة دي هتمشي بيها بشعور سيئة بشعور إيجابية, بشعور سلبية. لما تيجي تمشي الموخة لك عليها. وبقتلعكم. لما تروحت شغلانة جديدة اولا سبتي دي بطاقة سلبية. وبعد تروحك تانية معك طاقة سلبية. تروح جديدة معك طاقة سلبية. لو حصل حاجة هناك الطاقة دي ما تغيرتش. انت ما تعلمتش حاجة. انت بس عمال تتصرف برد فعل. طيب كلام ده جميل. الكلام ده جميل. هو دي اخطر حاجة بنتكلم فيها. انا اول مرة مساكت كتاب في اداية من حوالي اتناشر سنة خصوصاً بنتكلم على التحدث مع الذات وليد أرقام عجيبة جداً ازاي ان برمجة سلبية ممكن تعمل في الناس طبعاً على الفكرة دلوقاش حاجة كده. مثلاً لو سمحتوا اقفلوا الموبايلات لان العقل بمجرب مركز على الموبايل بتاخد مننا 45 ثانية عشان ترجع للنفس نقطة التركيز وعلى ما ترجع لها الانسان بياخد 60 الف فكرة يومياً فاحزمهم وشوف الوقت اللي انت فيه هاتي لكارت تكره على ما ترجع لي تكون راحب منك وانا هاتبت منك راحب بعيد على ما ترجع تين هي راحب ايه في الممباليات طبعا فيه ناس تاخد من الموبايل خدته عمره انا فاكر او مر اللي رحت, رحت على كندا كنت مبعوث من الهيلتن في القاهرة عشان اشتغل تكويني نسبة وتيل في مونتريال وبعدين قالوا لي ان الست اللي هناك ست من اصل جريجي تحد جريجي انا مفيش؟ اوكي ممكن اتكلم عليهم موحش بعدين نقول احنا منا <تصفيق> وبعدين طبعا طبعا كالعادة كنت خايف لأن اقولي ان الست دي ست شريرة فطبعا روحت نفس المكان اللي انتوا عارفينه وروحتي هناك عشان اريح نفسي شوية وأنا هناك سمعت واحد يقول وقال اهلوه قلت يهلوه في الممتلات بيحيي بعض حتى في التوالتيات ايه من دي؟ فلقولت رد عليه اهلوه الرجل قال لي نتا ليه؟ قلت له لأ ابراهيم بعد هو أنا خارج إيد بتاعك إيده وكده بيكلم ما كانش عندين احنا لسه الكلام ده فهربت بسرعة أبي ما فكر في تفكير مش مزبوط طبعا حكايات الموبايلات دي حكاية من الحاجات الخطيرة جدا لأن كل إنسان الموبايل بالنسبة له اهتمام اخرين عشان اهتمام اخرين يبصي على كل واحدة يبصي فيه طبعا كيدي في وقت النوكت في الموبايلات وعسوات اخر نوكتها وعسوات اخر نوكتها انتبه النهي وحريفت نكت. المهم بقى التسليع بالوقت ومشعرفين ازاي يشت انتباهك ويخلي اخر تركيز لك على الحاجات المهمة عشان تحبها البرمجة اللي نتكلم عليها اول حاجة سببيني ببرمجتنا طبعا هنتكلم على الحاجات دي التفصيل جاتني ايه وازاي ممكن يتحكم فيها وجد اول مرة على فكرة بقولها فبلك لي بقولها قدام الناس اول مرة بقولها قدام الناس <تصفيق> يعني يمكن الناس سمعت شوية عن في نجاح دي الحدود لكن اول مرة بقولها هنا في الشرط الاوسط باللغة العربية قدام الناس لما بتكلم على التحدث مع الزاد فليس انسان سؤال مين فيكو هنا اطبعا على فكرة العبوا معايا معي أنت مش هتوضب قاعدين كتير على الفكرة لان ان لما يقعد كتير فيه ناس تتضخم كده ونس تتضخم كده وتبقى مدردة وموافر مش فهمه ولا حاجة تقول لك محاضرة ايه فهمت حاجة؟ لأ لما بتضحك يزيد استعابك اربعتاشر مرة ليس ا ولما بتكشر ما بتعملش حاجه خالص لان المخ حاططك في حاجة اسمها فايت اور فلايت الادرينالين اللي يطلع في الجسم الاندورفين ينزل وتبقى مترق وزعلان شفتوا حد عصبي بيعمل ازاي شفت حد عصبي اخيرا بعد 15 سنة ينسى هو متنرفز ليه اساسا ويجي يقول <تصفيق> كل جهاز عصبي مش جهاز عصبي يقول لك انا عصبي لما كنا صغيرين كنا نفرح انا لما والدتي تقول عصبي فرحان عصبي زي بابا بالظبط مدري عارف ازاي عصبي عصبي مش دكتور عصبي مهم جدا بالنسبة لي مش عارف منعصب يعني نص مدني ونص التاني بيقضوا ما بين عصبي شويه حسب اللي هو عصبي هو انا عصبي لو لاجل على طول زي بابا زي بابا كنت بدرس في الامارات قلت انا ما اضربش ولادي ابدا ما اقدرش ما اقدرش لان انا كنت صغيرة كنت بضرب انا بس اجري عليهم واقول له اوعى تعمل إذا كان 55 نم الاتصال تحركات الجسم اللي واقفه دي كده اهو وايدي بتاعها كده واخدين رجله هو انت ليه انا ما اضربش ولادي انت ربيتهم الرعب وبعدين ترجع تقول لي والله نبينا مش عارف ليه اصلها خد يا جازا ثلاث سنين ويبقى كويس قوي على فكره وشغالين بنت حضور عشان كده لما بتكلم على التحدث مع زياد يعني انت هتشمع زياد حاسب السؤال مين فيكم بيكلم نفسه عايز اشوف الايدين فوق لا عايش في اليدين. ليه بيكلم نفسه. لقد لو رفعش ايه ممكن ينجزب بحاجات تانية تانية تانية. اوكي. <تصفيق> ليه بيكلم نفسه بصوت عالي. وليه بيكلم. كلم نفسه بصوت عالي. يعني في كل ناسة طبع من اجتماع كده ولا خصوصا من الزوجات والأزواج. انا حموتي وبنالنزيل انا. في الشارع. كنعمل ايه لو حاطي بيوصلها في البيت. <تصفيق> كنت في الماريو في القاهرة، وبعدين لقيت واحدة ماشية وماشية عمالة تكلم ويتبقى ممشي ويتبقى ممشي ويتبقى وروح تانى عاكي احضر اول ما شابتني مش انا شاستك وبعدين ارزع علي فينا كاتلة اقولك ايه طلع طلع اتكلم عشان تطلع بتطلع انت بتطلع بلاء وديرا بتخالف في الاخر لان التحدث مع الزاد فيه مش كلا ببيرة انا بسميه القاتل الزامد التحدث مع الزاد تصويت بيعمل ايه؟ خلينا نركوا احصائية سنة 86 86. كلية الطب سان فرانسيسكو قال لك ان التحدث مع الزاد 80% منه سلبي وبيشتغل ضدك 80% منه سلبي وبيشتغل ضدك وقالتلك 75% من التحدث مع الزاد بيسبب امراض بما فيها الشقيقة السكتات القلبية الضاطة القرحة ضغط الدعم عالي يعني كل ما في الأمر انت توق تفكر تجيل لنفسك وداعيا مش محتاج مساعدة من حد قاعد واحد حسرت هل حد فيكو مرة؟ أمن النوم ومتقى جدا مش عارف ليه مش بتخسر متقى قوي ومتقى كده ليه؟ يقولك ما عراش بس تعودت على كده واحد يتبص ليه ممكن تقوم النوم تلاقي نفسك فرحان ومش عارف ايه السبب ودن يوم تلاقي نفسك زعلان برضو مش عارف ايه السبب وهكلمكم عن شعور واحسيس ازاي تتحكم فيها اللي هي طالع عامل زي قطار الموترولكوست طالع نازله طالع نازله وحنتحكم فيها هقول لكم على اساليب بسيطه جدا ازاي ممكن الواحد يقدر يتحكم في شعوره واحسيسه وفي الحال انا فاكر لما اتكلمت عن الشعور والاحسيس وازاي المؤثرات الخارجية كنا عايزين ناس عندنا في البيت في مونتريال كنا حوالي 30 شخص وبعدين واحده ست عيني لسه قص شعرها فحانه قوي بنفسيها وفرحانه ودخله ايه رايكم واحده بسلاقي تلاقي خيمه ايه ده يا ستي ما كانتش طبعا الا لما شوف الناس اللي زي دول قعدت يا جماعه عشان اكل اكلها بسرعه لان مش هتاكل من قايه مؤثر خارجي ياثر على اعصابك بسرعه حاسبوا سؤال هل حد فيكم كان قايم من النوم الصبح فرحان جدا وبعدين حد قال له كلمه نغبطت له يومه كله ممكن يحصل ممكن يحصل والعكس لو انت مثلا رئيسك في العمل وطبعا في البيت رئيسك العامل المجاني عشان نروح رئيسك في العمل جالك يوم او يوم الاسبوع قالك على فكرة انا عايز اشوفك اخر الاسبوع وفي مكتبي وروح ماشي ما كلامش ولا كلمه يا ترى ايه اول حاجة هتي في ذهنك ايه اول حاجة تي في بالك يا ترى هيزودني كم لا طبعا نصيبه مظبوط عايز مني ايه عايزني ليه يا ترى هل ممكن تروح البيت تحكي لزوجتك ولا انت ممكن تحكي لزوجك ممكن لأنه لما كان عندنا واحد متاحة بعدنا اثنين تعبالين نفسيا هذا واحد وبعدين ايه يحصل اول يوم اعصابك بايزر ايه تاني يوم انتو الاثنين اعصابك بايزر على ثالث يوم هتقولي زوجتك يلا بينا هنهاجر من البنات دي لان خلاص اصبحت على اخر يوم تبدأ تبقى بالدافع عن نفسك ما حدش في بالشغل المدير ده حاجة زفت كلنا بيحبوش بلين تروح له على مكتبه وانت طبعا مرعوب وكهزك العصبي دخل في المناعة والمناعة دخل في الكبد وكلهم دخلوا بأفاك وحاجة آخره عارف مزعور وهو ما تخشله يلوح مسلم عليه كلك على فكرة عارف ترقية اللي عايزها؟ جالت لك أنا كنت عايز أكون أول واحد أقول لك عليها إيه اللي حصل؟ في ناس تفكر في المستقبل وتتخيل وسلبي مقدمًا زيبه أقول لك وانا استنى ليه؟ ما نحس ان انا منجل دلوقتي على طول استنى المستقبل ليه؟ ما خليه يجيبوا هنا وده لي نسميه الخلق الناس تفكر في المستقبل وتقلق مؤتما وتتعب مؤتما ما تستنى ما تروح هناك خليك يعيش اللحظة دي على الال كويس وبعدين هناك تح الله ربنا لكن الناس ما تعرفش تعمل كده الناس تروح تجيب من الماضي حاجات تتعبها نفسيا وتروح بيها للمستقبل وتقلق خلق ويبعد كده يكون عنده اكتئب هنا وفي ناس تبقى هو عنده ت عشان الناس دي حاجه اسمها المكسب التناوع على فكره لان الناس تقولوا يا عيني انت تعبان اقول اه خليني احكي لك القاتل الصامت التحدث مع الزيت التحدث مع الزيت انا بسميه القاتل الصامت كل واحد فينا بيحط وراه حيطه الحيطه دي بس انا بسميها حيطه مصنوعة من عالمنا الحته دي مع الوقت بتلف حواليك وتلاقي نفسك محطوط في دايره سلبيه وعلى فكره كل واحد فينا لازم يعدي على دول من وقت للتاني لازم تفكر من دين الحاجات دي لما حد يقول لك انا ما بحبش نفسي انا ما بحبش نفسي تعرفوا حد المنظر ده في حد ممكن يبص في المرايه ومش حابب نفسه هناك ممكن تحصل تعرفوا حد يقول لك انا ما بحبش ممكن تحصل ما بحبش وداني ما بحبش شعري ما بحبش شفايفي على فكره على ان احنا بنضحك بس الكلام ده خطير فيها مناس وهو ماشي يبص في المرايه ويروح ماشي <تصفيق> انا هوريك <تصفيق> فانا عصبي اول ما تقول انا ميه اللي عمل كده <تصفيق> الفصل التاني أول. اول ما تقول انا وتكررها اكتر من مرة وتحط معا شهورك واحد حسيسك في العقل اللاواعي وتطلع لك مباشرة عشان كده ساعت لها نفسك قاعد ومن تاقي ومش عارف ليه مش بيحصل معانا كتنون كويس و بعد فتاة تلقي نفسك تلقيك لأن عقل لا واعي اسمه لا واعي لا يعي الاشياء يعني حياملك ازاي يليك مثلا فاضي نص الساعة ولا فاضي خل تاخر خبتك بحاجة ضرمكت نفسك فيها من زمان نفسك قاعد مدان مش عارف ليه وبعدين المخ يبني لك عليها فلما حد لك انا حبش نفسي انا عصبي انا مش صبور انا غير صبور انا غير محبوب او انا لاصق في نفسي عن شخصية ضعيفة الكلام ده كله أنا خابول هلوك حالة الكلام ده طبعا واضح بالنسبة لنا مش كده الكلام ده كلنا للأسف شديد بنقوله مين فيكوا هنا بيقول لنفسه نخابول مين بيقول لنفسه نخابول مين عارف إنه خابول الخابول يرفع إيده ناس ينشوفه يرفع أو أو أو أو أو فوق شوفون دول الخابولين بصوا عليهم <تص> <تص> بالضبط لما أنت خابول بترفع إيدهك زاي انت تستخبّ! الخجول مرفعهش لفوق يخديها يباعها يستخبّ هارة في عمزة وحرامة كده هو داخل ده خجول! لكن اللي فاكر ان عنده خجل ايلي بيحصل؟ يكون انت عندك خجل في حاجة واحدة فتعممها وتقول انا خجول طبعما قلت انا بعد الانا لو اتكررت اكتر من مرة ومعها شعور وحاسيس اصبحت اعتقاد في العقل اللاواعي. وانتهين على كده بتطلع لك الناس اللي يقول لي عابل كده في قوانين العقل اللاواعي او قوانين العقل الباطن عارفين كويس جدا ان اول قانون بيجيب لك 700 قانون يشتغلوا ضدك او 700 قانون يشتغلوا معاك لما اكي كلم على التحدث مع الذات قلتلك ان اكثر من 80% منه سلبي وده بيسبب اكتر من 75% من الامراض تخيل لو قلتلك دلوقتي روح البيت وفكر فكر فكر فكر فكر, فكر، ولما تفكر وتتمنى تفكير اكتب بتفكر بايه سيد اندهش عارف ازاي كم واحد عايز تموتهم في التفكير لان المخ كده في حاجة مهمة جدا المخ يبني على اخر تجربة ويفتح لك كل الفايل من يومة ولدت لغاية النهاردة كله وبعدين في قانون اسمه قانون التفكير المتساوي مش بس الفايل يتفتح تستحمل دي لموه واللي جنبه وتلاقي نفسك قاعد طالما انت تبقى متضايق جدا ولما تكون مبسوط مبسوط جدا الغرض من كده ان انت عشورك وحاسسك باستمرارك تكون عاديه لا كده ولا كده انت تقرر انت تبسط وتقرر اللي انت عايش تعمله في حياتك ما تبقاش زي ما سميها انفايرمنتال فاريابولز ليها عن ايه المؤثرات الخارجية اللي بتأثر على الداخلي مع ان حسب قانون المراسلات العالم الداخلي هو اللي بيؤثر على العالم الخارجي مش العكس العالم الخارجي فقط بيعمل ايه؟ بيؤكد العالم الداخلي العكس هو العقل فانتبع عندك العالم الداخلي له معنى معين بالنسبة لك اي حدا تشوفها بالخارج هتأكد لنفسك ان ده صح عشان كده الواحد يرجع يرجع او ثانية واحدة البرمجة دي انا تبرمجت بيها انا اتولدت بالنجاح ولكن تبرمجت للفاشل اعمل ايه؟ هرجع تاني واعيد هذه البرمجة افكر عشان كده مدمنا الحاجات اللي قمناها هنا ونسميتها برمجة لغوية عصبية نيرون جوستيك بروغرامي يعني مدمنا الحاجات طبعا دي حاجة جميلة جدا جدا جدا في في الأسواق عملتني حتى تعرف شوي يا أغلب أغلب تعرف شوي أغلب طب يلا كنا نحاول حاجة تانية يخلص من الجاكت دي وكل ما تيجي حالة <تصفيق> ايه رأيكم ولا لسه بسخنكم على ما ماعملش حاجة لسه جاهزين جاهزين انا حسميكم انتو رجال العقل الواعي و انا العقل الله وعد ايه رأيكم ولا ده الصوت مش كويس اطلع حفو شوي ولا لسه بيه يعني ايه رأيك كده لذلك مافيش جاكتات خلاص عندنا فاهله في عندنا مثل كلنا عايشين فيه بيقول لك عايش نلت تموت مستور <تصفيق> اتقالوا حاجات لذيذه جدا وهطلب منكم حاجات لان لما لما الناس فاكره المحاضرات زي زمان يعني واحد يطلع يتكلم يتكلم يتكلم, يتكلم, يتكلم, يتكلم, يتكلم, يتكلم العقل الواعي العقل الواعي ما يقدرش ياخد اكتر من سبع معلومات العقل الواعي ما يقدرش ياخد اكتر من سبع معلومات حسب جورج ميلر من جامعة هارفارد الكلام ده كان من الخمسينات لما بدأ يبحث قالك ان العقل الواعي هم من سبعة اسمها شنفس معلومات مجموعات وبعد ما تزيد المعلومات الاولانية موجودة التانية تاخد الاولانية التالت تاخد اثنين الاولانية عندما توصل للسبعة راحوا كلهم بس كلهم موجودين في العقل الواعي عشان كده في حاجة مهمة جدا أحب الناس تعرفها باستمرارة بحطة اخرى في التلفزيون لما بتتكلم عشان العقل الواعي يفهم لازم تتكلم ده هذا الاسلوب شوية شوية عشان يوصل يكتب العقل الواعي ايه رأيكم؟ ده اللي احنا بنستعمله في الكنوين باليحاء لكن لازم تروح قبعد من العقل الواعي لان المعلومات موجودة في العقل الواعي فهاش بتتعلموا بالافكار مش بالكلمات فانو كنت معزوم في جامعة, في جامعة العين وبعدين خدت الطلبة قلول مش عارفين يحفظوا يحفظوا ايه؟ يحفظوا كلمة كلمة بعدين افتح الصفحة حلها كل صفحة فيها تلت او أربعة افكار بكثير وكل فكرة بتشرح بداية الصفحة على بدورم إزاي بيشكل أفكار دي ويربطوهم ببعض بعض وحطوا تحت كل أفكار دي عنوان حفظتهم الكتاب كله أقل من ساعة فلان عرفت الفكرة خلاص الفكرة ممكن تشرح إنك بعد كده على فكرة لكن لما تكتب كلمة كلمة وهاو استحفظ كلمة كلمة مش هتعرف حاجة إطلاقاً ومش هتلحق لأن العقل الواعي اللي هو بيتكلم العقل اللي هو وعي صامته في كل الخبرات والمعلومات وديه حاجة بسيطة جدا من التعليم الحديث في حد هنا مدرس؟ في حد مدرس؟ حد مدرس؟ اوكي من قدرش نتكلم وحش عنهم انتوا حلوين الوحشين هم اللي برا بس انتوا حلوين فحطوا منكم طبعا في وقت مؤيات لان الانسان باستمرار كل وحدينا عنده الطفل الداخلي عنده العقل الداخلي عنده الاب والام الداخلي فالطفل الداخلي اللي هو لما كنا اطفال كان كل حاجة بالنسبة لنا جديدة عندنا عندنا حب استطلاع رائع عايزين نتعلم، عايزين نشوف وده الوقت اللي بتعمل فيه الطفل بيتولد لغاية سن سنتين اثنين ابتكاره مية في المية لما وصل سن سبع سنين ابتكاره نزل اثنين في المية ليه كل ما يجي يمسك حاجة امسي ما تمسكش ديه يفتح ابوه ويسكت ما تتكلمش الكبار موجودين. كل ما يعمل حاجة يمسكوه فعلمنا الخوف من الفشل والخوف من المجهول والخوف من الاعتراض بس محدش علمنا ازاي نعمل حاجات تانية تعارف البرمجة اساسا جاكلينا من كذا من كذا حاجة اول ناس برمجونا البرمجة وطبعا بحب على فكرة بحب ومعرفوش الاب والام الاب والام الاب وام برمجونا بالطريقة اللي تربوا بيها طبعا هو بحب من غير ما يعرف فلما طبعا حد فيك وانا قاعد ما يتقلوش يا فاشد مرة ولا مرة ولا مرة ولا يا خبي اي حاجة على المنشي كده ولا مرة حتى ولا مرة واحدة في الروس طبعا كلنا اتألام يعني ودي حاجات على قد ما مضحكة يعني كلنا اتشتمنا بكل اسمها الحيوانات اللي في العالم للدرجة ان احنا عندنا في العيلة كان كل واحدين فاكر اسمه هو اسم الحيوان اللي موجود ادي الكلب ودي الطاوة البتاع ودي الجحش شغالين على كده كلنا لان بتتألأك اكتر من مرة وحسب تشاده المستفر اللي هو كتب كتاب اسمه What you say when you talk to yourself تقول ايه لما بتكلم نفسك قالك ان تبديلك من يوم ما تولدت لغيث سنة 18 سنة حوال 148 ألف رسالة سلبية وجنبهم لا يزيد عن 500 ولا 600 رسالة ايجابية ولو محظوظة تخيل لما تقالك باستمرار وطبعا بحب او مقارنة بينك وبين حد تاني يقارنوا بينك وبين خور أو بينك وبين اختك أو يقارنوا بينك ونولد عمك فطبعا بتكرههم لأن ترى ما بقارن بينك وبينهم يبقى أنت وحش هم كويسين والكلام ده كله كلام برمة ومن غير ما حد يحس فممكن أمه والأب يقول لأولاده العكس تماما اللي هما عايزينه فنبونه عمرك ما هتنجح بس أنا عايزك تنجح فبكلمة دي نسميها إيه لأن ترى في حال دي عم يطلع كلمة من جوا عشان يريح نفسه لكن هو مرتاح أنا فيك مرة من غير طبعاً ذكر أسامي أي بلاد كنت في الإمارات <تصفيق> وبعدين بتقول لي أنا أولادي كانوا كانوا يتفرجوا على التلفزيون وأنا كنت عايز أنا روحت نزل أفلت التلفزيون وخدتهم وحبستهم فور يطلعوا. إيه رأيك؟ وتلا إيه رأيك أنت؟ أنا أحسبها لما عملتي كده عملتيها من منطلق الحب ولا الغضب؟ قلت الغضب. لما عملتيها علمتهم حاجة جديدة ولا نرفزتيهم؟ هنا بقى الحاجة الحلوة لما رجعت تحاول الاثنين من امتنى؟ فقالت لا طبعا يعني لا انت استفدني ولا هم استفادوا فبروح هتفكر انا موجود في موقف دلوقتي وحتصرفوا بسرعة وحتدق البرمجة ايه طب انت تعمل يوم؟ ما نعرف يا خسرانا خسرانا فانا حامل حاجة بساطة جدا حنزل اعود جنب اولادي وانتفرجوا على ايه؟ واشف معهم بعد ان ضبطوا لأينا وقتوا هم مبسوطين وانا طرعت ان مش وشعر خنان برضو بس على اقل علمتهم حاجة ولو عملوها تاني عاد بقى وبعد كده علموهم شوية شوية انه لما بابا يكون نايم ماما لقى لما بابا يكون نايم ما تصحهوهش ماما تصحهوها حطوا التلفجون على الاخر اللي حتك نارجز طبعا كلوك عاركين الامهات بيش دا انا كان في امهات كتير هنا بيبقوا عاملين ازاي بعد ما يولدوا سبحان الله يوم في الجواز اخر حلاو كل شعرف مطرحة وقال بيك يا شباك رحالي بعد الجوازية دي في شعرف كل شعرف نحيا مدعى فرانكشتاين في رواقح بس مختلفة عن اللي شفناها هاول اسبوع وفي دورة طبعا راجل نفس الشيء ما يكونش بصل غير قبل النمعة تول ففي حاجات بتعاملوا وبعدين على قبل بحنا نبحث عنها وبنتكلم عنها لكن في دورة في دورة في دورة بالنسبة لعلاقات الشخصية الدورة دي كمنتهى الخطورة خلينا نكمل البرمجة وبعدين لو فيه فرص سأكلمكم عن الحاجات دي وبسرعة فأول مصدر هو الأب و الأبو الأم لأن الأب و الأم فرمجونا بطريقة معينة تعرف لما الواحد الوحد في الدنيا مين اللي بيكلمه الأول؟ مين بيكلمه الأول؟ الأب و الأم طبعاً أنا بتكلم عن الناس العادي اللي عنده أب و اللي عرفه فهو سلاقيه الأب القوم أو نسبة برمجوه ثاني حاجة يكون الطفل خلاص كبر ونزل يروح المجرس خدوا بالكو من أول ما تتغلد لغاية سنة سبعة سنين أكتر من تسعين في المئة من قيمك اتكونت وأكتر من خمسة و في المئة من قيمك الشعورية والحسية اتكونت كل حاجة لها معنى بالنسبة لك الشعور والعشيس اتكونت قبل سبعة سنين. قبل سبع سنين فلعنده طفل لسه سبع سنين وفاكره ما بيفهمش فكر خمس مرات بيفهم اكتر مما تتخيل كل واحد بيجي بنسميها pure potential الطفل بيبقى الفايلات مفتوحة مستنية انها تتملي فاحنا اللي بناهم كابو وام فلازم الواحد يبقى عارف انا اقول لكم حاجة بجد انا بعتبر الشخص اللي بيتجوز مغل ما عنده فكرة ازاي يتجوز لكنه بينتح لانه بيفصل حاجات كتير. ممكن جدا يطلق او ممكن جدا يبقى اتطلق ولكن الجسم لسه في البيت مخمش من زمان وطبعا في ناس كتير احنا عارفين انا بقول ايه المخ هرب لكن الجسم لسه عايش مش عارف يعملها ازاي والعقل بيعملها ازاي بره ثاني يوم وظل اللي حصل لما تشوف في العالم ونسى الطلاق وكده ده كله فايه حصل لان الشخص بيروح يتجوز ومش عارف حاجه مش عارف حاجه عن الجواز هو عارف يعمل حفلة ويتجاوز لكن مش عارف ازاي ان داخل الجواز في حاجات كتير في حب في احترام في تقبل في قيم في صداقة في تفاهم في تعاون في صبر في انتزام في حاجات كتير وانا ما اتمرنتش عليها انا بره عامل مكتب وفي مكاتب كتير بره عشان خاطر نجهز الناس قبل ما يتجاوزه يكتشف قيم الشخص الاخر يكتشف اعتقاداته يكتشف اتجاهاته واتجاهات زينه يكتشف اخبار شعوره يكتشف الحاجات اللي بتخوفه والحاجات اللي خليه يفضل تبع فيها انا بقول حالات بسيطة جدا ان كنت باخد حمام طبعاً في العيد وبعدين وانا خالب وستيطت الفوطة فاخدتها ومتنين شفت بيها وبعدين بسيطت لي مثلا زوبتي جاي تقول لي مش نشوفشش حاجة مختلفة وانا عادت مش لاحظ حاجة لسه طالع وسخت ودي جاي تقول لي محيس حاجة لقى مش ملاحظة فمش هتقول لها كده عشان, عشان تروح اقول لها مش عارك لها الناكي هاش لها الفوطة انا حطيت الفوطة كده شوية عشان تمسكها على طول. تبع حب ليش لغل الحب في الفوطة بعد كده من وقتها كل ما استحمنا معايا مصدر عشان يقصد الفوطة فين بالزبط ويقول لها هم عندك مشكلة ملاش لازمة الرجل والست مختلفين تماما عن بعض الست بفكر بطريقة حلزونية اسمها سبايرل الراجل بيفكر بطريقة السكوينشال يعني طريقة متتابعة الست ممكن تقدر تعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت ودي موهبة من الله سبحانه وتعالى الراجل هي واحدة هي واحدة تخيل ان الست ممكن تغير البيبي البابي على تليفون وتعمل فاتورة وتعمل الاكل كله في نفس الوقت الراجل واحدة هي واحدة طرق يكون بيكلم تليفون تقول له قل له قل له لا خسكوتي خربتك كمان في تليفون ما بتفهميش لان هي واحدة لان هي فكرة الناس كلها زيها فمش فاهمه لازم تفهم لما تفهم هتوفر بلاوي على نفسه الراجل محتاج لفترة انتقال من مرحلة لمرحلة كل استراحه من الشغل محتاج ساعات يمكن ساعتين عشان يفوق والسلام عليكم الست لا اللي قاعده اللي قاعده على طول مصيبة بعد الحاجه حلو بقى تفرح وبعدين تعيط على فوق وشغال على كده طول النهار الراجل كل لسه راجع من البيت يقول له ابنك عمل كذا وفوق طاشه والست تنزل على دماغنا ويلاقي يخرب بيتي يوم ما شفتك فيه مش عارف يحصل لأني مش فاهمه بالظبط هو بيفكر ازاي عقله بيعمله ايه وفكر ازاي الراجل من نوع العام الست من نوع اللي في سبيسيفيك محلل اديني روح زور حد ما انت تقول له شفت الستاره الناس قالت ايه طب خدت بالك من سجاده سجادة سجادت قالوا انت كده ما تلاحظش حاجة ابدا لأنه اساسا ما بيلاحظش الحاجات دي لان الحاجات دي ما تهمهوش خالص هي طبعا داخله ولاحظت كل دخول خرم في البيت يحصل في ايه الثاني لا ما ادين يتخانوا على حاجات خايبه المنظر ده ده طبعا ابني على كده حاجات كتير ابني على كده حاجات كتير النظام التنسيقي مختلف الست ممكن تكون من النوع الحسي داخله جوا احاسيسها والثاني النوع البصري بيجري سبعين كيلو قدام ازاي ممكن ما يعيشوا مع بعض انا جاني قبل في وقت من كنت بعمل حاجة اسمها العلاج الاسله وقولي على مطريا وبعدين هي بتقول ما بحبني قلت لها ما بتحبهاش ليه قال لي لا, لا. شو كيف يعملها ازالة؟ انا بحبها قلت له وقول له اه هاي عارفة يا اخناها ها ها قل له اه قدامك رب ربني اشغل هتشوف وانا قلت له لا لا خليك العب معي ترى ما قلت له عندي وانتو الاثنين اتنى عندكم الاستعداد ما تلعب معي شواء أعزك تبصرها كده فعنيه ها وقول له هنك بتحبها بصرها وقول له ومفشر يا كوله ما يقول لها انا بحب جدا <تصفيق> لغة الجسم خمسة وخمسة فنية من الاتصال انا بحب جدا المخ ما شافش اللذي او تلا فهم حاجة ايك يشوف ما بحبليش بدي يقولني ما بحبهاش دي بتلزلح العديلة تامن عيال ما بحبهاش ايه يا هتوديني في جاية الست من هو الحسي والحسي عايز يحس في الأحاسيس عايز يحس انه محبوب عايز يحس انه في ضمان وامان عايز يحس انه مطمن الرجل من نوع البصري بيشتغل بان انا لسه شاريلها خاتم ولسه مغطيها بره ولسه معشيه بره ما, ما, ما فيمنهاش الحاجات دي فلازم يفهم نظامها ويفهم النظام من نوع البصري بيكلم بسرعه بياكل بسرعه كله بسرعه ما فيش يعني انا مثلا عندي توام لان ما عندناش وقت هما اتنين على طول في نفس القرا اهو بسرعه على طول في جوه تلاقي الست من نوع الحسي والراجل من نوع البصري طبعا مش شرط. ممكن يكون العكس ممكن يكون العكس فاذا كانوا عندهم فكرة ازاي فهموا الحاجات دي ففهم الاتصال هكون فيها مشاكل كتير مع معانا احنا عملين نضحك عليها ولكن في منتهى الخطورة وبتسبب مشاكل لا حصر لها هيتنا مش فاهمين بعض تعالى بالنسبة للشخصيات الشخص من نوع المحلم الثاني من نوع الودود من نوع المعبر من نوع القيادي، ما حد يشفهم الحاجات دي مع معانا انا محاضرة واحدة بس وانا بشجع جدا المحاضرات دي ما حد يقول عندي محاضرات في العلاقات الزوجية رائ اللي بعده اعملوا كده من كده كتير شجع الناس تدرس. انا بقول اش شخص اللي بيتجوز ما عندوش فكرة داخل فخطورة وبعدين لما يجي, يجي يجيب اولاد دي مشكلات التانية ما عرفش ربيهم ازاي دي مصيبة احنا بنزلاني بعتبرها جريمة لان هتطلع اولاً هتجن لنفسك ده في الاول يعني وبعدين هتطلع مكانين هتطلع نسمة برمجة بطريقة في المنتهى الغلط زي ما احمد ربينا يعني مثلاً لما يكون في فيلم في التلفزيون في محمود المليجي ومبرق ويلا يا ريس يا رب مطوب وكشاف الفيلم ده لأن انت كمان هتتهدل لأن الغرب من كده ان الشخص مش عارف ازاي ربي نفسه ربي لكن مش عارف ازاي يربو انا بعد ما جبت ناسم مين وحسيت يا دوب البنت كده وعامل غلطه في نفسه رايحه جايه قلت ايه ده دكتور ايه ونزلت ايه وبتاع ده لازم اتعلم حاجه عشان ما اعملش زي اللي حصل قبل كده فبدات اتعلم بدأ التعلم بس عملت نفس الغرفة على ما بدأ التعلم كانوا عدوا 7 سنين لغاية النهاردة احنا خلاص بينا اصدقاء فكنتقول لي بابا سبع سنين الاولين وانت بتحكي واحنا سمعنا اثّروا فينا جدا ساعات انا مش تحكي لي مش عايزة تكلم معي يعني مثلا السن الاولاني اسمه سن تمثيل الاب والام يعني بيتقلدهم بالزبط ده السن الاولاني اول 7 سنين ثاني 7 سنين اسمه السن الاجتماعي من 7 ال14 الطفل بيخرج لعالم تاني بيروح لعالم المدرسة لما يشوف عالم المدرسة بيلاع عالم مختلف عن بابا وماما بيتعرف على ناس تانية بياخد منهم برمجة بيبدأ يعمل لنفسه أول إنجازات خاصة وهي أصدقائه كده ما كانش عنده إنجازات إنجازات كلها بيخدهم بابا وماما دلاتي أصدقائي أنا اللي إنجازتهم أنا اللي تعرفت عليهم عشان كده يبقى مهم جداً بنزبره الأصدقاء مش معنى كده ما بيحدث في البيت لكن إنجازات والانسان ديفار بإنجازاته مظبوط فأنا عايز إنجازات فدول إنجازاتي حلوة مهمة وبعد شوية عن البيت فلما يقولك الوالد غيره ما تغيرش هو ضحالة اسمها السن الاجتماعي السن الاجتماعي هو كده وبعد كده من أول 14 عشر سنة لغاية واحد سنة اسمه سن استقلالي سن الاستقلال يعني 14 عشر لستة بين الاجتماع وبين الاستقلال سن الاستقلال هتلاقي خلاص بعد شاب أو شابة يبقى الموبايل اهم يبقى عنده اسراره مش عايز يقول لحد حاجة لوحده بيتكلم لوحده لين وصل لمرحله ان زمت قال له كفايه يعمل ايه ويبرمك كفايه الطريقه غلط ودلوقتي مش عايز يعرف حاجة عن حد عنده اصدقاء لوحده كلهم كبروا سوا عاوز يبقى مستقل ودي بتجنن الاب ويقول لك الواد اتغير لكن ده هو للسن السن فاول 7 سنين اللي انت عملته اول 7 سنين هتدفع فيه الثمن بعد كده يعني مثلا توصل الاب قاعد محدش قاعد معاه والدين يقولك لا يدري يحبوا إيش عملت معهم إياه السبع سنين عملت معهم إياه العشر سنين طب عملت معهم ايه اخيرا عايزوا من هذو معك زاي you are بيخافوا منك واحد عنده مطبعة في مونتريال بتعمل 25 مليون دولار في الشهر يعني ماوتي مليونير عنده ستة اولاد هم هو راجل إيطالي راجل إنجلي هل والديه بيحبون إيش وتلو بتقولي كذي الكلام ده هل في ببيت عندهم أصل ما حد شعرت معي كل واحد ولما يقوم بأدري يطلعقوا أدهم ويفيروا عليهم عندهم دوم كالفجوناتهم طول سؤال. حصلت لما كنت صغير كان والدك بعملك ازاي قال لي كان قاسي لكن كان طيب جدا وبعدين باستمرار يقول لي عمليه باستمرار زي ما يقول لي الشخصية كنت تحب تواب معه قال لي لأ طبعا طبعا, طبعاً انت بتعمل ايه قال لي سمعتك نفس الشيء نفس الشيء بالظبط طبعا <تصفيق> عايز هذا معك ازاي ما عادش عايز ينقلك باستمرار في عملية تتص مرة او مرتين عملتها في البلاد العربية علاقة الاباء بالابناء واب جاي مع ابنه ترسيكم الاب عاد فين والابن عاد فين الاب عاد قدامه والابن عاد ورا ليه ليه وابعدين جاي لي يقول لي انا عايز احسن في ابني عايز احسن علاقتي معا قلتول هو فين قل لي ورا تروح سالك سؤال ليه قل لي معرفش قل طب لو تعرف يكون ايه طب انت جاي هنا ليه عشان تحسن علاقتك مع نين معرف ما تعرفوش عد جنبك ولا معرف تجيبوا بقى يا كمال؟ قال ما تعودتش على كده، تقول تعود. ما انت جاينا عشان تعود الحاج دي، اعملها وجرب شوف هيحصل ايه. فراح لرياحلي. الولد كان قاعد وراء بيبكي. زعلان، مأهور عندك حوالي 600 شخص في الصاله والارض قاعد قدامه والولد قاعد وراء ولما راح له في خلال ما هو بينشيله أنا روحت جالي وراه، تقول له بقى يا حامد انك تضمه، خذ حضن. خده حضن، شوف هيحصل حصلين ما تعودتش، فز ما تعودتش، تعود. تعود. بيشتغل كويس اظن وشوف صح انا عارف وكان موقف في طبعا في اخر محاضره كنا بنحنا فيدره وكنا بنحب كله وتفوت تلاقي يقول لك انا ما عادش كده ازاي من زمان لان انا ولاك ازاي فاقد الشيء لا يعطيه لا فكر خمس مرات لان فاقد الشيء لازم يفكر طالما انا كنت فاقده ليه اخلي الاخرين يفقدوهم كمان طب انا اتحلم واتش كمان الاخرين ليه لا ليه لا احنا جمع واحد هنا يقدروا كلمه الحب بسهوله بسهوله كم واحد بيقول لاولاده انا بحبك انا سعيد انك جيت في الدنيا في حياتي انا سعيد بجد جدا كم واحد بيقولها لكن بتطلع مننا حاجات ثانيه اسهل بكتير كل الحيوانات اللي في العالم تطلع دور صاروخ لكن لما تقوله خش وحب ابنك ما اعرفش طب انت عايز مصلحته وعملت اخده للدكاتره وعملته في احسن جامعات بايس في الاخر تقول بصوره ولا لما تيجي في مساله في الاخر تقول انا اللي وكلكم راعي وكل راعي مسؤول عنه غير كده انها اساسا حتى عليها لكن ديبقى فن ديبقى لزة لما يكون عندك صديق وصديق راعي، لانت بالبرمج ولان انت بالبرمج تقبي كده اخيل مثلا وحد اتقاله يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي اكتر من بليون مرة في البيت لغاية ما في الاخر يحس انه اقل من الناس مظبوط اصلح اقل من الناس لان انا بتقالي يا غبي باستمرار ومن مين من الناس اللي يعني هم المفروض عارفيني كويس وبعدين ارو لا يوجد فاهم يقولون ان تخبي؟ الله <تصفيق> هو يا رب رضا من ايه؟ خذ بالله بيحصل ايه؟ طبعا لو بهدلت في الفصل العيال سيبهدلوك ويغنولك يغنولك في الحرس ودي طالب برمجة من الأصدقاء تخيل تقبل في الحياة بادي اشتغل شركة كبيرة الراجل محترم او سيدة عت وبعدين المدير او اسم الاسدار هو لك المسألة دي فيها خباء هتفكر زي فأخذها عليك الله أحمد أنت كمان بعد دي كلها طالما في تي كلمة اسمها غباء جواك انت بيقول لك انت الغبي بيقصلك انت في الزاد والبرمجة تبقى قلتها الخطورة يعني جات لي هنا صغير مباشرة لما جدبت مباشرة أقل وبعد كده مهما حد قال كلمة غباء في الجو بقيت بتعتي والنتيجة مش ممكن تتغير لما غير البرمجة وغيرها ازاي اسأل نفسي وأنا فعلا غبي ايه الكلام ده جابوه من طب يعني ايه غبي؟ قولها عشر مرات ما تلاقيهاش معنى. غبي غبي غبي مش هتلاه لها ازاي؟ لازم نشوف لازم نشف، لازم لازم نشوف مش هتعرف يعني ايه في الاخر. لان الغرض من كده مفيش حاجة في الدنيا لها معنى غير المعنى اللي احنا بنديها، لما حد يقول لي والله في الواقع اقول له لمين؟ واقع مين؟ هو فين الواقع؟ لو قلت لي في الواقع بالنسبه لك هعتبرك شويه بعدين اللي بعده هتحداك فيه لكن الواقع بالنسبة لمين؟ ولا في الواقع ايه هو الواقع في الحياه؟ هو كل واحد فينا للاشياء فممكن الواقع بالنسبه لك والواقع مختلف لحد ثاني واقع مختلف بالنسبه لاولادك مختلف بالنسبه لزوجتك او بالنسبه لزوجك طبعا الواقع مش حاجه اسمها واقع في ادراكي لمعنى الاشياء حسب ما انا اتربيت وحسب ما انا اتبرمجت الكلام ده واضح فمعنى كده لما حد يقول لك لا في الواقع قال له بالنسبه لي مش ده الواقع مش حاجه اسمها واقع في ادراك فقط حسب ما انت اتربيت وبعد كده وسائل الاعلام طبعا وسائل الاعلام عملت شغل كبير جدا جدا جدا بالنسبه لبرمجه انا كنت مع مدير عن فور seasons تلفزيون موجود في موتريال بوعلو ديني اخر احصائيات قال لي ان الشاب بالغاية 18 سنة بيبص على التلفزيون اكتر من 40 ساعة في الاسبوع 40 ساعة في الاسبوع دي شغلانة فول تايم شغلانة متكنة 40 ساعة في الاسبوع طورة الكبار قال لي حوالي من 12 ل 20 ساعة في الاسبوع يعني معنا كده ان الشاشة دي في منتهى الخطورة ممكن نتبرمت بيها بطريقة سلبية او لو فيها برامج كويسة بطريقة ايجابيه فهي مش حاجة ضد التلزوم بالعكس الشاشة دي في منتهى الخطورة بس لازم تستغل صح مظبوط فبص تلاقي مثلا اولاد محصل لهم ايه بضرب فصل بيسوا الاهل الاثنين انا <تصفيق> ازاي منقلد حد يمكن هو مش عارف رايح فين وانا اقلدك ليه, ليه؟ لا انا متكامل جوايا مش محتاج اعيد حد هبص لواحد اسمه جيبت بوي طالعه حاطط مش عارف اعمل لي تاتو ولا مش عارف ايه حلق هنا حاطط مناخيره وكل الشباب ده يوم حاطين حلقان في مناخيرها في تمالك وماله ده بعدين الحلق مش هنا هنا لو عايز تحط حلق لو مصمم يعني هنا والبنات يحطوا حلقان في لسانها وفي لسانها البنت بتتكلم بنص التاني تقولها ليه تقول لك سكتي سكتي ايه هبل حد قال لك انك ستوب فقالي جبتهم ايه؟ تعالى مادونا مادونا تادس بتاع قصيرة كده نفتيشرته صغيرة طلع خمسين ألف بنت تاني يوم في العالم شريده شبت شريد يوم في الحليم بيه مايكل في جاكسون عاملني ديل بتاع شباب تاني يوم عاملين ديل بتاعه فبص بقى الشباب وقى انا شبت واحد عربي عامل البتاع زيديك الرومي فوق رأسه كده عامل فوق ليه؟ جهاز إرسال فقال انت عامل لها حبيبي طب ايه, ايه؟ لان حاجة واحدة عايز ي الشخص هيشد الانتباه بس الانسان المتزن مش محتاج انه يشد الانتباه بهذا الاسلوب اطلاقا لو برمقتك صح عشان كده بقول الاب والام لما ربه وعيوته صح هيكونوا في احسن حالات ومن قمدن الاحصيات لك الشباب اللي هم بيقدروا يخرجوا من ازمات لغاية سن عشرين سنة واحدة عشرين سنة بسبب اول حاجة التاقة الروحانية التاقة الروحانية طرح ما تربوا بطريقة دينية واسلامية مظبوطة دي اللي بتنقذهم من البلاجة كلها اللي بتحصل لأصدقاء بعد كده تعليقوا بعض مظبوط هول واحد تتعلم سلاء تعال ثاني واحد انت هالك ولا انت يعني عمت من قولت الله سجير حلوة حلوة لازم اعمل سدودش في جايك اول مرة دخلت فيها سجاره رحت طالب على بوزك ومش قادر ومخك عمال يقول لك عد الجسم وهتطرش وبعدين زي جسم تاني يقول لك يا راجل لازم تدخن عشان تبقى زي بابا شايف كلوب بيدخنه في البيت عشان تبقى كبير البنات تحبك تروح مدخنه وبعدين مخك لك اكثر من انذار وانت مصمم تربط السعادة بحاجة سلبيه لان العالم كله والانسان بيعمل حاله ان عايش بيهم يا اما في يا إما بالألم، الإنسان سيقرب من السعادة وحيبد عن الألم لكن الأسف الشديد، الإنسان سيعمل كل يقدر عليه عشان يتفادى السعادة على أن يقرب من الألم أمريك الفاكر ساي؟ لو إنسان بيربط السعادة بحاجة فشلة، المخ بيروح له ولربط الألم بحاجة كويسة، المخ يبد عنها الإنسان لن يعرف يربط مثل السعادة والألم مظبوط أنا ما سأحد أقول لك أنا مدخن، ليه؟ وأحد أقول لك الله استعبت ريح جدا. قلت له كم التدخن هتفتح على طول تكمل انت بس ايه السبب؟ اللي رابط مع هالسعادة دونك بتريحني بتديني مين؟ مين عمل مشان. كده؟ <تصفيق> يشانا يشانا ويشانا كل واحدة عماني بس طبعا ارزل حاجة بس لأي هاي موبايل يضرب الناس كلها في الشوارع يا رب يكون انا يا رب يكون انا <تصفيق> تقدير ازاتي احتاج تقدير من الاخرين المجتمع المجتمع اللي انت فيه المحيط العائلي والمحيط الاجتماعي ببرمجك وبعدين بخيرا انت نفسك بتاخد البرمجة من كل الناس دول وبتزود عليهم من خبراتك وتجالبك لكن في حاجة مهمة جدا لازم تفهمها ان انت تكبر على اللي انت فيه اليوم فلو كان انسان حاسس انه سلبي، بكرة هتبقى في مطار خطورة لو كان انسان عنده غضب بكرة سيبقى بزيادة عن اللزوم. لان انسان بيزيد على ما هو عليه زيت على ما هو عليه طالما المخ يبني على آخر تجربة المخ هيبني لك على اللي أنت فيه مش هتيك حاجة من برة يعني أنت لو عصبي هتبقى عصبي زيد على نزول وبعدين هزيد هزيد هزيد لا تبقى مش آلي واحد يقول مثلا أنا والله بدخن أو باشرب أو أي حالة وأنا إنسان خجول خدوا بالكو المخ بيضرب على الإنجازات المخ بيضرب على الإنجازات ربنا سبحانه وتعالى الدن عقل لا يعي الأشياء إحنا اللي بنجير وإحنا اللي بنمرو إحنا اللي بنلعب يعني ما نحيل تقول لك يعني المخ عارف نجاح بس اسمه success mechanism سكسس ميكانيزم المخ بيروح فقط للنجاح يقول لك طب والفاشلين المخ بخليش خلاش تفشل المخ خليك ناجح وتفشل بقت ناجح في الفشل ناجح في اتجاهها ولو فاشل تبقى ناجح في الفشل لو ناجح يبقى ناجح في النجاح عشان كده لو قال لك لو حطينا كل الفلوس بلد واحده وزعناهم على الناس بالتساوي الفاشل هيبقى افشل والناجح هيبقى ينجح كل واحد فيهم عارف بالظبط يبقى كده ازاي كل واحد عنده اشترافش بالزبط ما كده ازاي والانسان اتعيش عارف بالزبط يدور على كل حاجات سلبية كل حد مظبوط والانسان الناجح هو عايز التزم يقول لك سنة واحدة انا لما بتنفس بفقد اعصابي باعيه بتعب نفسيا بدايله قداني بفقد اصدقاء بفقد فرص طبعا من ايه مختلف عشان كده نقول اليوم لما تيجي تكلم نفس التزمية اقول اغي سنة واحدة سنة واحدة اغي فان عايز أنا مش اي حد يكون متنر بزدام يقول له انا شفتك وحسيت بيك وضروري انت تتعبن نفسيا بس عاي سألأ سؤال انت حسس بيه وقالت مدلقي طبعا هل هو الاحساس اللي انت عايزه فعلا فعلا ده الاحساس اللي انت عايزه خلال طبعا لا خب انت عايزه عايز احساس احساس احسن من كده خب تعمله ازاي في خلال السؤالين دول حولتك لحاجه اسمها اطار ادراك الايجابي بدأت خليك تفكر ازاي تح عشان كده عجبني واحد اسمه دكتور رابر شولر قال قالك مفيش مشكلة في الدنيا هتسيبك في المكان اللي لقيتك فيه هتأخذك لأسوأ أو لأحسن يتوقف على أنت بتركز عليه ازاي فقط مزبوط يعني طالما الموضوع في ايدي طالما أنا بحدد مصيري يبقى قرر قوة القرار قوة القرار بقولك The moment of destiny is the moment of decision not condition ان لحظة, لحظة لحظة المصير نفسه ليش بحالتك النفسية فقرارك بتقرر طول ان قررت الاول يوم ان كل البرمجة اللي جات لي قبل كده أغيرها. اغيرها اغيرها اغيرها ازاي اتعلم حاجة جديدة اشوف حاجة جديدة لما جبني هنا في الشرق الاوسط البرمجة الولى اصلية انا اكتشفتها من 22 سنة يعني انا بدي فيها كنت وكاها مدير عام في لوكاندا ملوكاندا ببرا 22 سنة غيريكي حياتي تماما خليتني بايت مدير احسن قب احسن زوج احسن فقلت في يوم من الاي هحاول اعملها بالعربي وصبوتها ونزيلها لأن اسمها البرمجة اللغوية ولما سميتها البرمجة العصبية لأن هي فعلًا كدة البرمجة بتبرمج نفسك ممكن تغير البرمجة دي من خوش وعجيبين واللغوية هي لغة لغة داخلية أو لغة خارجية والعصبية هو الجزء العصبي والحواسس الخمسة أي حاجة بدور تغيرها تغير الباقى فالواحد ممكن لازم يفكر اسمه ممكن يغير نفسه طبعا شافوا لحال الكثير يبندور طلع يبي يعالج السرقة ما عارف شى طبعًا لكل كلام فاهم ان عايز يتحددها زي قوتها وزي يلزمها وحقها بس دي حاجة كويسة في التنميه يا شباب خليها على كده فقط كويسه بت... عشان نحاسب بيها حياتنا ونساعد كمان بيها الاخرين لازم يتوقف على الشخص نفسه مفيش حاجة في الدنيا بتشتغل لوحدها الشخص اللي وراها هو اللي بيحركها ليحسن نفسه ويحسن حياة الاخرين كمان البرمجه السلبيه بتسبب ليني ايه تقدير ذاتي ضعيف عارفين معنى التقدير الذاتي الضعيف ان شخص نفسه ما بيقدرش نفسه فلا لا تضعش نفسك نظرتك الذاتية لنفسك ضعيفة عارفين يعني السورة الذاتية للشخص ونظرت كل واحد هنا عنده صورة مبنية في مخه عنه المخ مش ممكن ياخدك قدام في اي حال غلما يبص الدي الاول دي الاول يبص عليها الاول وبعدين على هذا الاساس المخ يمشي فلو الصورة الذاتية جواهة ضعيفة المخ يمشي بدعفة لو الصورة الذاتية قوية المخ هيمشي بقوة ومن اول الناس يتكلم في كلام واحد يسمه ماكسوال مولز في كتابه اللي اسمه سايكو سايبرناتكس اتكلم على الصورة الزاتية اللي, اللي هي الصورة الإنسان الصورة اللي جواك عنك وتفديرك ازياتي عن نفسك بتقدر نفسك ولا لا دول حي خلوك تتجه للي بعدها سيلب كونفدنس اللي هي الثقة في النفس الثقة في النفس هي الفعل فأنا ما بقدرش نفسي وصورتي ازياتي ضعيفة الفعل حيكون ازاي بيتبع الداخلي على طول الثقف النفس، الثلاثة دول والاعتقاد الشخصي اللي هو اعتقاد سلبي. وما تصل توصل لاعتقاد الشخصي بين شوارها لما حد يقولي انا معتقد، اعتقد، قالوا عندك الحق عندك انت حق اليك لان الاعتقاد يتتلم على الاعتقاد ممكن نغيره لكن انت قلت ان اعتقد خلاص لان بعد الاعتقاد الانسان سيمسك في قيمة ويخش معك في السلوك والاعتقاد على فكرة ممكن يتغيره في سرعة، ناخد شوق كبير بكلم على السطح ده اللي هي انا خابول انا ضعيف انا كده ما قدرش غير انسان عشان كبر الكلام ده كله طبعا مش مظبوط في ترى اشكال للتحدث مع الذات الشكل الاولاني اللي هو الصمت بتاع تفكر بالتفكير فقط بالافكار عشان بفكر وفكر ان هو ضعيف او فكر ان هو قوي التحدث مع الذات اللي هو الصامت ممكن زي يقعد ويقول لك انا بحبش اكلم مع الناس أنا بخاف عندي خوف الاجتماعي ويبدأ تفادى الناس هذا أنا أعتبره من دمنا الحاجات الخطيرة جدا بعد ذلك المسموع الذي أنا أعطيكم عليه من شواء الحق واحد يكلم نفسه بصوت عالي حاج يكلم نفسه بصوت عالي يكلم نفسه, نفسه بصوت عالي أنا تعبان وانا مضايق وانا مش مبسوط وتلاقي ناس كثيرة كده في الشوارع يكلم نفسه بصوت عالي أنه مضايق فالمسموع في مطار الخطورة طبعا كيف بعد كده بنسميه self conversation اللي هي محادثة كاملة داخليا. هل عمر فيك حد فيكو كان عنده كان بيتكلم مع احد وبعد الشخص ده ما ماشى خلاص ماشى وانت تاخد تلعب الدورين وانا قلت له وهو قال لي وانا قلت له وهو قال لي وانت شغال حريقة في مخك لغاية ما تجني نفسك في الاخر مش بيحصل وقلت له حالك تشتمه في مخك وتقتل وتشتمه وتتروده وانا قلت له وقال لي انا اسف وتلطز فيك اسف بتاعي وبتاعي تفكر نفسك ايه؟ لغات ما تجني نفسك في الآخر. مش قالي يحصل صاروا في conversation. الواحد بيعمل فيلم سينمائي كامل جوا مخه. نفس حاجة. كنت في كل لسبي موتال في مونتريال وكنت في بادي سيمينار معين وبعدين وانا طالع في الأسوسير لقيت اثنين يعني ستين في حدود الاربعينات وهذا فيهم متوالات عراقي الجو رائع برا مش مفروض نكون جوا هنا لازم نكون برا. شوف حصلين. هي عايز تكون برا وبرمجة واحدة تانية تكون برجة معاها كمان فالابنين مش مبروض حكونوا دوه بقى فانوايا فرتورة ممكن سألكم سواء انتوا راحين هنا فين؟ انتوا راحين سيمنار ثلاثة كاملين واحد اسمه ابراهيم كده مش عارف ايه روح تساكل وطبعا يعني كانوا في التحوالي ممكن شخص الشخص في الصلاة روح تقعد جنبهم هم الابنين وساعة من اذا روح تطالع بس وصلهم هم ما فعنيهم كانوا عايزين يختفوا بعدين اتكلمت في الموضوع ده على طول. إذلال الإنسان بيأثر في الآخرين بطريقة سلبية ممكن حد يقول لك حاجة وتأخذها منه وتتأثر بيها وده اللي أنا بتتحدث مع ذات ممكن تتكلم على حد واتأثر أيه وتأثر على نفسك لأنك لما بتتكلم بطريقة سلبية بتطلع من جواك لأن الجواك بيقول لك كده وده يتأثر على حد تاني من الخارج. هل عمرك ما روحتش مطعم بسبب حد أليك عليها؟ هو عمرك ما روحت هناك قبل كده؟ ممكن يحصل؟ عمرك ما روحت مثل كنت عايز تروح فين ولا حاجة ما تروحوش بكبه حد وابني عليها ممكن ما من إنسان وما تعرفوش خالص بسبب حد ما هي قالك عليه طبعا ابني على الكلام ده كتير انا مرة واحد يقول لي عارف فيلم تيتاني ما تروحوش وحش طوله روحت وقال لي لا واحد قال لي يعني هو واحد قاله هو كمان بأثر علينا كمان انتم عليكم مهلي والناس ايه صحيح لما عندي 12 واحد اقول لهم وكل واحد يدخل بيت داني ده ذا ورجل اسمه رولينغ أوفر حاجات بتتحرك من زمان المعلومات. قناة بارت النجاح.